وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في القواعد أمس راجعنا باب الطلاق والإلاء والظهار واللعام ماذا أخذنا في القواعد بالأمس نعم طيب قلنا أخذنا العام وصير العموم على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سبع الاول ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وقاطبه كاف وعام وغيرها الثاني اسماء الاستفهام و اسماء الشرط و النكر في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام انكاري المفرد إذا أضيفه مثل المفرد إذا أضافه والمعرف عرف على الاستغرقه والعهدي إذا كان المعهود عام هذه سبعة طيب غير ماذا فعل نعم إذا كان يعود إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فالعبادة باطله وإذا كان أمر خارج فهو يأثم عن الخارج والعبادة صحيح مثال الصلاة في الأرض المقصوبة أو ذهبت المرأة إلى الحج بغير محرم فالسفر محرم لكن الحج صحيح، مقبول أو غير مقبول لا ندري عنه القبول وعدم علمه عند الله لكن نقول قد استحق ما له ما, ما, ما على هذا العمل من الأمور التي وضحها لنا الشارع الحكيم فإذا سافرت في غير محرم واتت بالحج بالشروط والأركان والواجبات فالحج صحيح وسقط عنها فرض الحج لكن اذا كانت عالمه بالحكم فهي اثمه هذا اذا احتاجت الى سفر اذا سافر لكن لم تحتاج الى سفر تكون من اهل مكه في الحج صحيح ولا شيء نعم طيب غير هذا دفع الصائل من هو الصائل المتعدي ما مو قال هو يدفع بالتي أحسن. طيب يدفع الصاع كيف الأصل يدفع بالتي أحسن. فإذا دفع بالأشد وكان يستطيع أن يدفع بالأخف يضمن أي نعم. طيب يدفع بالتي أحسن وإذا كان لا يندفع إلا بالقتل قتل ولا ضمان. لكن قلنا هذه المسألة الآن نظرية لكن بالنسبة للقضاء لهم نظره أخرى لننظر للقراءة وغيره هل هو صادق في هذا فيما ادعي ام لا يدفع بالتي هي احسن و كان ما يندفع الا بالقتل قتل مثاله يصلي و رجل أن يمر بين يديه في الأصل لانه لعله هذا المار لا يعرف الحكم أو لم ير انه هذا المصلي أو يكون هذا المصلي احيانا يعني ما وضع ستره صح والأصل أنه إذا ما كان للمصلي سترة أنك تقدر له ثلاثة أذرع ثم تمر من أمام هذا كأنه تقدر أنه عنده سترة تمر من أمام السترة قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي صحيح؟ نعم إذن هذا ما مر بين يديه ولكن إذا مر بين يديه يلحق الإثير يدفع بالتي أحسن إذا كما يندفع إلا بالأشد دفعه إذا لابد اولا أن يدفعه بالتي هي أحسن طيب سؤال خارج الموضوع إذا كان هذا المصلي ساجد أو راكع وأراد إنسان أن يمر بين يديه هل يدفعه أم لا نعم يدفعه قول في احد يعالي نعم لا يدفع لماذا نعم لا يدفع لماذا لأن السجود لا بد أن يكون على أعضاء السبعة وقالوا أنه لا يرفع عضو من الأعضاء السبعة لأن بعض العلماء يقول أنه إذا رفع تبطل الصلاة هذا قول ولذلك قالوا إذا كان راكع أو ساجد لا يدفع المصلي لأنه بهذا أخلى بفرض من الفروض نعم وكانت قد تبطل الصلاة لكن الشيخ بن عظيم رحمه الله تعالى يقول هذا اولى أنه ما يرفع شيء من أعضاء السجود مثاله يعني أراد أن يحق لحية مثلا وهو ساجق لا يرفع ابدا بل يجعلها على الأرض يعني الأعضاء السبعه التي وردت في الحديث غير ماذا قال قال دفع الصائل يدفع ملتي أحسن قاعدة ابن رجب وهي أذاه له لا يضمن وأذاه به ضمن ما الفرق بين له وبه نعم أذاه له هذا هذا الصائل على هذا فهذا لا يضمن مثاله بعيد شارد ودخل مثلا على رجل محرم بحجة وعمرة وكان في الخيمة مثلا ودخل عليه وكا وكاد يبرك عليه ويقتله ماذا يصنع؟ ما يندفع إلا بالقتل هذا يسمى الله هذا كان فقيم وإذا ما سمى ميت وإذا سمى يكون صيد صحيح طيب الثاني أذاه به يكون في صحراء مفازة ليس في أماع ولا كلا وأشرف على الهلاك والموت وجد صيد يموت ويقتل الصيد يصيد الصيد يقتل يسمى مقتلو ويأكل ثم بعد هذا يضمن ولا بد لأن دفع عذاه به طيب نعم من أتى استحق لكن القبول وعدم قلنا علم عند الله إذا صلى الإنسان وأتى بهذه الصلاة من شروطه وكان واجباته انتفت عنه الموانع في العبادة صحيحة. اشبقي اذا اختل شرط شرط او وجد مانع او ترك ترك ركن وهو يقدر عليه به ما لم لو لم يقدر عليه فلا شيء عليه نعم فقط اذا تكتب لنا الاختبار اليوم وغدا ان شاء الله نختم القواعد الفقهيه ونصح الاختبار والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحابه وسلم جزى الله الشيخ خير الجزاء